هشتاد و یک واحد و واحد و گذشته یک الماضی واحد الماضی واحد نوشتن یکتب يكتب هو يكتب نامه نوشت هو كتب خطابا هو كتب خطابا رأو يك كارد بوستال نوشت وكتبت هي بطاقه وكتبت هي بطاقه خواندن يقرأ أو مجلة. هو قرأ مجلة مصورة. هو قرأ مجلة مصورة. يقرأ كتاب. وقرأت هي كتابا. وقرأت هي كتابا. جرفتن. يأخذ او يك سيگار برداشت هو اخذ سيگاره هو اخذ سيگاره او يك تك شوكولات برداشت هي اخذت قطعة شوكولاته هي اخذت قطعة شوكولاته او بي بود أما أُو بعفافاً. هو ما كان وفياً، ولكن هي كانت وفية. هو ما كان وفياً، ولكن هي كانت وفية. أُو تمبالاً، أما أُو كاريباً. هو كان كسولاً، ولكن هي كانت مجتهدة. هو كان كسولاً. ولكن هي كانت مجتهدة او فقير بود، اما او سروتمند بود هو كان فقیراً، ولكن هي كانت غنية. هو كان فقیراً، ولكن هي كانت غنية. او پول نداشت، بلکه مقروز بود هو ما كان لديه مال بل ديون. هو ما كان لديه مال بل ديون.و شанс نداشت بل كة بد شанс بود. هو ما كان محظوظا بل منحوسا. هو ما كان محظوظا بل منحوسا. او موفقیتی نداشت بلکه ناموفق بود هو ما كان ناجحا بل فاشلا هو ما كان ناجحا بل فاشلا او راضی نبود بلکه ناراضی بود هو ما كان راضيا بل كان مستاءا هو ما كان راضياً بل كان مستاءاً. هو خوشبخت نبود بل ك بدبخت بود. هو ما كان سعيداً بل كان تعيساً. هو ما كان سعيداً بل كان تعيساً. هو خش نبود. بلکه بدبرخورد بود هو ما كان ودودا بل كان غير ودود هو ما كان ودودا بل كان غير ودود